وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنْ رِيحًا فَيَظْلِمُ النَّارَ وَاكِدًا عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور أَوْ يُبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصٍّ فَمَا تثمن من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعنا ربهم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 والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن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 وَتَغَب الضَّالِ مِينَ لَمَّا رَأول الْعَذاَابَ يَقولُونَ هَلْ إِلَ مَ رَدٍّ مِ